مرة الماضية كان الكلام كما سمع من سمع عن صفات القلب السليم وقلنا هذا الموضوع من أهم الموضوعات ولعل المر أن يسمع شيئا من هذه المعاني في صفات القلب السليم فيرى فيها كما يقال يرى فيها طريقه أو يرى فيها سبيلا إلى الله وسيلة آآ للنجاح آآ أو آآ سببا للسعادة أن يعرف هذه الصفات المهم وقفنا عند هذا الحد لنعود أدراجان مرة أخرى لنبتد دروس العبودية من أولها ليكون هذا المدخل العبودية انتقالا إلى منزلة المحاسبة وإلى منزلة التوبة التي أعادنا بها في الزمان القريب أن ندخل إليها وأن نفصل في شرحها مع بقية منازل السير إلى الله تعالى وقضية المحاسبة إن شاء الله من القضايا الشاغلة نظرا لما قلنا به في عزي الأيام من دروس المحاسبة العملية والمتبع لمن أراد أن يتابع هذا الحال ليترقى إلى الله تعالى المهم يعني فنبدأ هذه المقدمة إلى أن نصل المحاسبة وكان الترتيب أن أبدأ اليوم هذه المحاسبة بدرس المحاسبة ومتعلقات المحاسبة وفرائد المحاسبة وقيفية المحاسبة ليكون ذلك متواطئا مع جداول المحاسبة التي أخذها من أخذها ويريد أن يتابع هذا الحال من أحوال التزكية التي هي التي بدأنا دروسها وخطبها هذه البداية نجمعها سريعا لندخلها كما قلنا إلى المحاسبة مرة أخرى فبدل من, بدل من أن نبدأ اليوم بمحاسبة نبدأ بأولى منازل العبودية منازل السير إلى الله تعالى ليتميز المرء طريقه إلى الله ثم بعد ذلك ننزل منزل المحاسبة ونوضح فيه ما ينبغي إن شاء الله تعالى الله مستعان فأول منازل العبودية يسميها الشير هي منزلة اليقوة وان يقضى ينزع عن القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين انا عايز استعجل عشان كلام كتير عايز اقوله مختصر للاسف كمان يعني مش عايزين نستعجل شويه فاخواننا اللي ما بيكتبوش يكتبوا واللي بيكتبوا يعني يسرعوا مع الكتابة واللي بيحفظوا يعني ربنا يرزقهم الحفظ وال ما ايه الحفظ وايه ثاني ان ربنا أن يصل الحال اليقظة هي انزعاج القلب قلبه باب ينزعج القلب السليم أو المريض أو أي حاجة ينزعج لروعة الانتباه من وقدة الغافلين ولله ما انفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وما شد إعانتها على السلوك أن ينزعج القلب يعني أن تأتي القلب انتباها من انتباهات التي يسوقها الحق إلى العدد ينتبه من رقدة الغفلين اللي هو فيها فيتيقظ ويبدأ السعير إلى البعض تعال يقول فمن أحس بهذا يعني من أحس بالانتباه من رقدة الغفلة فاء يعني مما هو فيه ونظر إلى ما هو مقدم عليه من عمل آخرة يقول فقد أحسه الله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبع المرء النادي الرقدة من الغفلة تأيقى شمر لله تعالى بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها ما ويأكل من قيمة ذين البيتين في القصيدة الطويلة وهي فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكن هنا سبي العدو فهل ترى نعوذ إلى أوطاننا ونسلم فإذا شمر لله بهمته شمر عن همته يعني لله تعهد ليبدأ السفر فأخذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العز وهو العقد الجازم على السير إلى الله تعالى وأن يفارق كل قطع ومعوق كل ما يقطعه عن الله أو يعوقه عنه قرر أن يفارق ذلك كله وأن يرافق كل معين وموص وبحسب كمال انتباهه ويقاضته يكون عزمه بحسب انتباهه حسب شدة انتباهه وضعفه يكون العزم يقزته ضعيفا من الغفرة يتور فيها لا شك أن في السير إلى الله تعالى وأنه يتأهب للسفر كلا لذلك يقول فإذا استيقظ أو جبت له اليقظة الفكرة وهي تحديق القلب نحو المطلوب أن يحدق بنظر قلبه نحو مطلوبه من الله والدار الآخرة فإذا صحت هذه الفكرة ونظر بعين قلبه إلى هذا المطلوب الذي علمه مجملا ولم يعلم تفاصيله لم يعلم تفاصيله يقول أوجبت له هذه الفكرة أوجبت له البصيرة والبصيرة نور في القلب يبقى إذا عزم وقصد ففكر في آخرته فعلم أنه مسافر وأنه يوشك أن يصل إلى الله تعالى ونظر في إذا به لا ينجيه إلا أن يأخذ في أهبة السفر ويعد الزاد بهذا السفر فإنه يوشك أن ينتهي يقول إذا صحت هذه الفكرة أو جبت له البصيرة تبصر بها من أمور الله تعالى وتبصر بالآخرة وقربها ودنوها وسرعة انقضاء الدنيا وقلة الزاد والغفلة والقواطع التي تقطعه عن السير إلى الله تعالى وشهد الوعد والوعيد والجنة والنار والآخرة وقيام الساعة إلى آخره يقول فهي أي البصيرة نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما عدى الله تعالى في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه فأخصر الناس وقد خرجوا من قبوره المهطئين لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء وقد أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوت وأكوابه عن كثب وكثب العطاش وقل الوارد ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه دفع الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه والنار يحظم بعضها بعضا تحت تحت الصراق والمتساقطون فيه فيها أضعاف أضعاف الناجين وينفتح في قلبه هذه البصيرة عين يرى بها ذلك ويكون بقلبه شاهد من شاهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها البصيرة نور يكذفه الله في القلب ونظر إلى هذا المعنى وتأمل حالك السامع والمتكلم يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم والبصيرة على ثلاث درجات من استكملها فقد استكمل البصيرة بصيرة في الأسماع والصفات وبصيرة في الوعد والوعيد وبصيرة في الأمر والناهج فالبصيرة في الأسماع والصفات ألا يتأثر إيمانه بشبع تعارض وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وعقد هذا عقد هذا البصير في الأسماء والصفات أن يشهد قلبك سبحان الرب سبحانه وتعالى مستويا على العرش متكلما بأمره وناهيه مصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتهم رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم هو الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه وأملاكه سبحانه وتعالى بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك ملائكته يعني موصوفا بصفات الكمال منعوتا منعوت الجلال هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه بي خلقه حي لا يموت قيوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مستال زرات في السماوات ولا في الأرض بصير يرى دبيب النملات السوداء على صخرات الصماء في الليلة الظناء سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنون الحاجات تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته وانتقاسة بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالى الزاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا ووسعت الخليقة, أفعال ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وأحسان وفضلا له الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثناء والمجد أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء أسماؤه كلها مطح وحمد وثماء وتمجيد ولذلك كانت حسنا وصفاته كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعادل كل شيء من مخلوقاته دال عليه سبحانه ومرشد لمن رأاه بعين البصيرة إليه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلة ولا ترك الإنسان سدى عاطلة بل خلق الخلق لقيام توحيده وعباداته وأسبق عليه النعمة ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات وصرف لهم الآيات ونوع لهم الدلالات ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب فأتم عليه نعمه السابقة وأقام عليهم حجته البالغة وأفض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضر وتتفاوت الناس في هذه بصيرة في الأسماء والصفات بحسب معرفة النصوص النبوية المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى وبفهمها وبالعلم بفساد مخالف وأن عن ربه ما علمه إياه من أسماعه الحسنى وصفاته العليا المرتبة الثانية من البصيرة هي المرتبة البصيرة في الأمر والناهي وقد ذكرنا شيئا منها في بداية الكلام على تعظيم الأمر والناهي من استقامة القلب من استقامة القلب إننا هي بأمرين بتقديم محبات الله على كل المحاب وبتعظيم الأمر والناهي هذه البصيرة الثانية المرتبة الثانية من البصيرة وهي البصيرة في الأمر والنهي وهي أن يعظم الأمر والنهي فلا يؤوله تأويلا يخرجه عن حد الطاعة والالتزام ولا يجف عنه ولا يعارضه بعلة ولا بمخصة ولا بغير ذلك فلا يكون بقلبه شهوة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ولا شهوة تنمع من تنفيذه وانتثاله والأخذ به ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات الشر والبصيرة في الوعد والوعيد ما هي البصيرة المهمة والتي تجعله يسير سيرا حثيسا إلى الله تعالى وهي أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس بما كسدت في الخير والشر عاجلا عاجلا في دار العمل ودار الجزاء وان ذلك موجب الهياته وربوبيته وعدله وحكمته واستكمل هذا الكلام فاذا انتبه كما ذكر لنا الله ذهب مال بقى احنا قلنا انتبه وعزم وقصد يقول فاذا انتبه وابصر أخذ في القصد وصدق الإرادة متنبه من رقدة الغفلة وتبصر في هذه الأمور التي سمعنا ونظر بعين قلبه وشاهد الأخيرة وقربها وما فيها وشاهد هذه المعاني التي بينا يقول أخذ في القصد وأجمع القصد والنية هي دي بداية اللي احنا عايزين نشوف احنا بدأنا ولا لسه وأجمع القصد والنية على سفر الججرة إلى الله تعالى وعلم وتيقن أنه بد له منه سبحانه وتعالى ولابد له من هذا السفر فأخذ في أهبة السفر وفي تعبئة الزاد ليوم المعاد وتجرد عن عوائق التي تعيبه عن السفر إلى الله تعالى احفظ بقى هذا الكلام أخذ في أهبة السفر والتعبئة الزاد والتجرد عن العوائق التي تمنعه من السفر وقطع العلائق التي تقيده عن الخروج إلى الله تعالى وقد قسم صاحب المنازل إمام أبو إسماعيل هضوي صاحب منازل السائرين الذي يشرحه ابن القيم في مدارج السابقين الذي نقرأ منه الآن يقول قسم قسم فالسوى صاحب المنازل القصد إلى ثلاث درجات فقال الدرجة الأولى في القصد انتبه فقصد إلى السير عزم وأجمع العزم على السير تبصّل وبدأ السير إذا وضعه تعالى يقول الدرجة الأولى احنا ما شرحناش كل بذلك هو المنزلة الأولى اللي هي منزلة اليقظة ما ولا قلنا ايه هي اليقظة نبني ايه بنختصد كده سريع وهذه السرعة تنزل بنا إلى منزلة المحاسبة قبل أن ننزل منزلة المحاسبة إن شاء الله تعالى أنا أتكلم على كلمتين في منزلة اللقضة مرة أخرى حتى يفهم المرء تلك المعاني عندما يكون قد قرر السير إلى الله تعالى خلاص يقول القصد يقصد ذا إلى السير إلى الله تعالى يقول قصد يبعثه على الارتياض درجة الأولى ويخلصه من التردد ويروض إلى مجانبه الاهواء يعني اذا قصد الأول يبغى على ارتياض عن على المجاهد ان يروض نفسه على السير ويخلص نفسه من التردد شويه أو شويه لا ويرجع ويروح ويمشي ويرجع ويتقهر وهكذا لا لا قصد خلاص قصد يبقى مفيش يرجع ويطلع كده لا وعندما في السير بغير تردد وجاهد نفسه على كما يقول على تحقيق معنى هذا القصد وإلى مجانبة الأغراض كل غرض يمكن أن يعيقوا عن سيره جا جانبه تجنبه ذلك يقول ذكر الشيخ في هذا المنزل سلاس فوائد لهذا القصد أنه يبعث على السلوك بلا توقف لأننا نعرف أننا فيه نسل يتكلم على السير الله تعالى يبعث على السلوك بلا توقف فضلا عن الرجوع بقى والتردد بلا توقف ولا تردد ولا عله غير العبودية لله تعالى يقوم الشيخ هنا يبين يعني معاني التردد أو التوقف أو المجانبه أو الاغراض أو السوء يقول من من كل شيء بقى يدخل في الصفات من الرياء أو الصنعة أو طلب المحمدة أو الجاء أو المنزلة أو مصاحبة غير ذلك أو الركون للدنيا أو النظر إلى النوم والراحة وراحة النفس وكذلك الكسل عن السير إلى الله تعالى لذلك يقول لدرجة ثانية من القصد لكي يعرف الراحة بس هو قصد إلى السير إلى الله ولا لسه من الرقدة الغفلة أو لا والدرجة الثانية قصد لا يلقى سببا إلا قطعه ولا حائلا إلا منعه ولا تحاملا إلا سهله يعني قصد بقى في الدرجة الثانية بعد الدرجة الأولى الدرجة الأولى قطع التردد والتقاقر ويروح وييجي اللي احنا فيه هذه يقول الثانية ما فيش باء سبب إلا قطعه ولا حائل إلا منعه ولا تحاملا يعني لا يلقى يعوقه عن المقصود إلا قطعه ولا حائلا يحول دون المقصود إلا منعه ولا صعوبة تقف أمانه إلا سهلها وهي دي المعاني في القصد لمقصد شيء بلسه أو لمحقق شيء معاني المعاني لم يقصد إلى شيء بل ذل وقفا في مكانه أو رجعا إلى الخالف مترددا يسير ويرجع وهذه المنزلة ما أن يتعدها المرء ويقصد قصدا صحيحا إلا ويبتدئ فعلا السير إلى الله تعالى ويرى فتحات الرب عليه جل وعلا خلينا في الدرجتين واعلم أن ترتيب النقامات مسألة نعلمها يقول فيها الشيخ ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام يعني يقطع اليقظة ثم ينزل إلى يعزم ويقصد وينزل إلى الفكرة والفكرة يرى بها يحدق بقلبه في الآخرة وشواهدها وهذه الفكرة تقوده إلى البصيرة الذي تنور قلبه يقول الشيخ يعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسي لا ألا ترى أن اليقظ معه في كل مقام لا تفارقه إلى أن يسر إلى الله وكذلك البصيرة والإرادة كل ذلك مصاحب له وهو يسير إلى ربه سبحانه وتعالى وكذلك العزم وكذلك التوبة وكذلك المحاسبة إلى آخره بل إن التوبة كما يقول الشير اول المقامات وأوسطها وآخرها لا تنقطع أبدا عن العرض حتى يلقى الله تعالى لذلك قال الله جل وعلا في غزوات التبوب في آخر الغزوات مبينة قيمة التوبة لقد تعب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بيع رؤوفه الرحيم إلى آخر هذا الكلام مافي نتكلم كلمتين تاني في, في اليقظة ولا فيها هنقول اليقظة بس إيه ومش هنشرح لأن الألفاظ بتاعتها كده معناها جميل يعني. اللي هو مثل اليقظة يقول أعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقزام فصاحبي الناصح أجيب داعي الله وأسمعه داعي المجاح وأذن مؤذن الرحمن به حي على الفلاح فأول مراتب هذا النائم واليقظة والانتباه من النوم وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه قال صاحب المنازل القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة هذه اليقظة من سنة الغفلة ومن نوم الذي نحن فيه والنهوض عن ورطة الفترة فترة يعني الكاسد الفتورية وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه أن جاءه نور التنبيه فاستيقظ من هذه السماء هل في أخر يلحق أن يجري استيقظ لهذه الضرعة وهي هذه القومة على ثلاثة أشياء لحظ القلب إلى النعمة نظر القلب إلى النعمة أن ينظر القلب إلى نعمة الله عليه في أن أعقاضه اليسير إليك على اليأس من عدها لم يشلحظ النعمة بس كيفية الشكر واليأس من عد النعمة والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها شكر عليها والعلم بالتقصير في حقها الثاني من اليقظة قال مطالعة الجناية الأولى لحظ القلب إلى النعمة والثاني مطالعة الجناية بقول ما يستيقظ يشوف نعمة ربنا عليها يستيقظ ويشوف سيشكرها ازاي وكيف هو مقصد في هذا الشكر وكيف يصير بهذا الشكر هذه الأولى الثانية مطلعة الجناية حين يشوف هيمشي ازاي مع هذه الجنايات التي هو فيها والآثام والأوزار التي يحملها يقول بقى مطلعة الجناية والوقوف على الخطر فيها الوقوف على الخطر الأول بقى يعرف بقى خطر الجنايات التي هو فيها وأن يشمر لتداركها والتشمير لتداركها والتخلص من عبودية القلب لها من رقها يقول من رقها وطلب النجاة بطمحيصها اللي بيحفظ وبيكتبها يلاقي كلام كلام ماشي مزبوط مع بعض مؤول ما قام من رقدة الغفلة شاف النعمة في هذه الانتباه هذه الروعة من الانتباه وبعدين بدأ يطالع الجناية عشان يخلص بقى منها كي يستقر له السيء ويحصل عشان يطالع الجناية يعمل إيه بقى؟ قال أن يقف على الخطر وصبع الخطر في الجنايات التي أتاها وكيف يقبل الله بها وكيف يشمر في تداركها وكيف يتخلص من أسرها ورقها يعني في جنايات حيلا نفسه مش عايز يخلص منها كيف يتخلص وكيف يطلب النجاح بطمحيصها أن ينحص نفسه من هذه الجنايات حتى ينجو عند الله وحتى يبدأ السير الصحيح إلى الله كل هذا لو تشرحه إنما سمعين أنا بقول المتن بس عشان نفهم وعندما نقوم نشوف أي حاجة نعملها لله تعالى الثالث لحظة النعمة مطلعة الجناية الثالثة مرتبة مهمة درجة مهمة جدا اسمعها كده لوحدها كلام الشيخ نفسه صاحب المنازل يقول الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضيعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها من الثالث من مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام وما وقع للمرء فيها أيام نقصة وزيدة معنى نقصان العمل والسير إلى الله وصحة القلب وفساده وضعفه والتنص من تضيعها تضيع الأيام والنظر إلى الظلم بها لتدارك فائتها كيف يتدارك الفائت وتعمير باقيها وكيف يعمر الباقي واضح الكلام كده كفاية كده إن شاء الله أنا عرض إن شاء الله في شرح كلام المراتب المنزلة اليقظة ثم ننزل إن شاء الله تعالى منزلات المحاسبة أخي يقول سؤال هام وعاجل أريد من فضلاتكم شرح وتوضيح المعاني التي يستحضرها العبد في ركوعي وسجودي هذه المعاني شرحناها في دروس الصلاة الأخي ده ما حضرش دروس الصلاة المهم الدروس دي شرحناها شرح دروس في الصلاة في هذه القضايا كلها نقولها لأخير تلت دروس اللي قبل الدرس الماضي بالزال هناك دروس في الصلاة وأسالة للصلاة وما يتعلق بالصلاة ولازم كل الناس يكون سمعت هذه الدروس وما اسمعهاش ضروري أخوانا اسمح من أهم الدروس لإصلاح النافس والقلب وإصلاح الصلاة اللي احنا ما نصليهاش احنا ما نصليش أصلا واحد يقول لي ما هي مرتبسة لسه من فوائد القصد أنا تركتها عمدا تركتها عمدا مسألة مش بتاعتنا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجي امهات بيته كما صليت على ال ائبرهيم انك حميد مجيد اللهم فاعنا بما قلنا وسمعنا اللهم فاعنا بما قلنا وسمعنا اجعل الحجه لنا لا علينا اللهم خذ بريدنا وقلوبنا وجوارحنا انه وصينا اليك اللهم اردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا خربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنوا عذابا معار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يوم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حمد مجيد